إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم نغفرة وأجر عظيم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 فسق بنبي فتبين أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين وأعلموا أن فيك رسول الله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 Taklum min Allah wa nigma, wa Alimun Hakim, wa inna. فتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحو بينهما فإن بعت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأت فأصلحو بينهما بالعدل وأقسطو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 ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بس لسم الفسق بعد الإيمان وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم فوا لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله Inna Allah ta'awwab al-Rahim. Ya ayyuhan nas, innaخلقنا kum dzikiru wa anthaw jglna kum wa qabaila ltaarfu. Inna akram kum عند In Allah Alim Khabir. Katail A'raad Amna. Qul Lam Tua'nu, Walak Yaqulu Aslamna, Walam Ma Yaduxil Imanu Fi Qulubikum. Wa In Tuti'ul Allah Warasulahu La Yalitku Min إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأنوالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون Kuatulah kamu Allah dengan agamamu, Allah mengetahui apa di langit dan apa di bumi, Allah dengan segala sesuatu mengetahui. Mereka meminta kamu untuk beriman, dan Bilallah ya mun, dan عليكم أن هداكم للإيمان إنكم صادقين. Inna Allah ya'lamu khayba al-samaوات والارض. Wallahu baciyyun bima ta'amlun.